سيد حسام الموسوي في عشرة من 10 غلب <متحدث> <متحدث> مدرسه زهره بتاع في جوبه الواد شهد بعيد جبال ماخذ 10 من 10 ماخذ 10 من 10 ماخذ 10 من 10 غلب غلب مدرسه shabata hwar هدب مراتب ما تقبل بالصاف لازم ياخذ القدوه السن بدون الصادره من 10 بس القدوه من في المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه ابو عناد الاسلاميه ashan mena ashure kitab bil qalb اذا بين النوم ضل قلبي الكتاب يقوم ويقعده كتاب القلب هم طالب غناهم على الدولعه اذا بين النوم ضل قلبي كتاب يقوم ويقعده <تصفيق> من غشمه يا اخره ماخذ 10 من 10 عني ترول سمايا اخرى ماخذ 10 من 10 جاهد اريد جنابك باظ اصلمنا اصره يا ابو ما دلس انسى لا امتحان في شعبة هوا جاهد اريد جنابك باظ اصلمنا اصره باظ اصلمنا اصره يا ما اصلمنا اصره عاشق صفعك جنون حيلت خربط والله يتمنى الدوام يصير توقف قد 1000 ساعه هالشيء صفع حق جنوني خلت تخربط وضاع يتمنى الدوام يصير توقف قد 1000 ساعه الدوام بعمر متنصب بعمره راكض 0.1 من عشر الديوان متنصب بعمره ماخذ 0.1 Tahani شلون انا شريت ضربي المدرسه اكيد عايش حتى دقيقه عمر ما غايب حتى بالجمعه ضربي المدرسه اكيد عايش واقل الدفع حتى دقيقه عمر ما غايب اداهم حتى بالجمعه زال ما نزل عشرة من 10 ماخذ 10 من 10 ماخذ ناصي عشان انا اشيله ناصي عشان انا اشيله التوزيع والهندسه الصوتيه عماد المله وخالد الحتشامي مونتاج وتصوير عمار المله كلمات الشاعر الحسينيه المبدع علي الشمري اداء الرادود الحسينية المبدع سيد حسام الموسوي 10 <تصفيق>